هدي لكم و هلا يرحان هذول د الزاويه و ناس القصيبه الخيل احسن صربات لهلاعه و عطيات الرماني و الغواله و عطيه شو That's what I وتولد المرأة يا أحبابي تولد ونسمي علي